للتَسَْووا عَلَغْهُورِهِ ثَُّ تَذكُرون يعمَتَ رَبِّكُمْ إذ سَْوَييتُم عَلَيْهِ وَتَقولُولُ وَتَقولُوا, وتقولوا سُبَبحان الذي سَخخَرَ لَناَا هذاَا وَمَا كَُا لَهُ مُقَرنين وَإِا إِلَ رَبِّنَ لَم قَلبُون وَجَعلوا لَهُ مِن ععبَادِهِين يُز ا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ بِين أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينِ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا جَرَضَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْخِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ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 إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّتِنَا وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا إِلَّا قَالُوا مُصَرِّفُهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّتِهِمْ وَإِنَّا وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ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 من القريتين عظيم ايهم يقسمون رحمه ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريه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 فلولا ألقي عليه أسويرة من ذهب أو أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين فلما اسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم فاغرقناهم اجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرين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 إائيل وَلَونَ شاءُ لَجَعَناَ مِ كَُّ لكَةً فيِي الأرْرض يَخْلفُون وَإَِّهُ عمُ للِسَّاعَةِ فَلاَا تَم تَرَّ بِهَا وَتَّبِرُون هذاَا صِراتُم مُسَقِيم.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 الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزاجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاب من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورستموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة تثيرة منها تأكلون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 قُلْ إِ كانَانَ لِ الرَّحْمَان وَلَدُم فَأَنَ أََّلعَابدين سَُبحانَ رَبّ السماوَاتِ وَالأَرضِ رَبِّ العْشعََّا يَصِفون فَذَرهُم يَخُضُ وَيلعببوا حتىَ حتىَ يُولاقُ يَوومَهُ الذي يعَدون